119. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم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 113. وأبواب جهنم خالدين فيها فبئس متوى المتكبرين 114. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء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 119. فنعم أجر العاملين 110. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين اللهم لصالح قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دبلي دبلي دبلي دوت ملامح دوت كوم.